فأخرجنا منه خَضِرًا نخرج مِنْهُ حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قلوان دانية ومن النخل من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 إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون